بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انكس منه قليلا أو زد عليه ورتل الكرآن ترتيلا إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلَا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامًا قِيلَا إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا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 شَهِدَ عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وبيلا فَكَيْفَ تَكُونُ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا أَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ يَخُذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَصَائِمٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ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 فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ, وآخرون يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرِئُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكَاتَ وَأَقَرِضُ اللهََّا قَرضًَا حَسَنَ وَمَا تُ قَّم لِأَافُسِكُم مِن خَيرٍ تَجدهُ عِدَ اللهِ وَقَيرَ وَأَظَ مَا أَجرَْ وَاسْتَفِر اللهَّ إن الله غفور رحيم